وما أدراك ما هي فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية القارعة ما القارعة القارعة, ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون كالفراش المبث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما قالت موازينه فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيا وامما من خفت موازينه فام خ موازين وَأََّا مَنْ خَفَّت موازين وَأََّا منَنْ خَففَت مازينُ فَأُُّوهًا وَمَا أَدََكَمَهية كما نار وما أدراك ما هي نار نار حامية نار حامية نار حامية, نار حامية